اللهم إ ن ا نحمدك ونشكرك ونستغفرك ونستهديك و ن ص ن ي عليك الخير كله دقه و ج ل ه ف أ ن ت احق أ ن تحمد و أ ن ت أ ح ق أ ن تعبد إ ي ا ك نعبد ولك نصلي ونسجد و إ ل ي ك ن س ع ى ونحفظه نرجو رحمتك ونخشى عذابك إ ن عذابك الجد ب ا ل ح ف ا ر م ن ح ق ا لك الحمد ب ا ل إ ي م ا ن ولك الحمد ب ا ل ق ر آ ن ولك الحمد ب ا ل أ ه ل والمال والمعاذ بسطت رزقنا و أ ظ ه ر ت أ م ن ن ا وكبدت عدونا و أ ح س ن ت معافاتنا ومن كل شيء س أ ل ن ا ك ربنا ارحمتنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إ ذ ا رضيت ولك الحمد بعد ا ر ض ا لا موسوعه ا ل ن ا أ ث ن ي ت ع للعلوم ى الاسلاميه ل ا ب ل س ي ل ل ع ل ا ل ل ه م و م ن ط ا ع ت ك ه النابلسي ه ي للعلوم ت ع ن ا ا ل ل ه ب ا س ل ا ع ن وأبصارنا وقواتنا ا أبدا م ا أبقنتنا وَاجْعَلْهُ َ م َْ و ََ مِنَّا ا ِ ف و َ ج ع َََ ل ْْ ق ر ن ه ا ل ََ ى م ن ْ ا َ ل َ مَنْ عَادَانَا س ي للعلوم ََََ ن ا ل َ ا َ ل ا م ي َ أَكْبَرَ ا ه ََ وَلَا م ِّ ن ا م و س ط ع ل ي ن النابلسي بذنوبنا من ا يخاطك ي ف ولا يرحمنا ر أرحم ح م ك يا ا ر ا ل ل ه م أ ص ل ح لنا ديننا الذي ديننا ه و س م ر ن ا و أ ص ل ح ل ن ا د ن ي ا ن ا ا ل ت ي ف ه أخلح لنا التي فيها آخرة م ع و ا و ع ل ا ل ح ي زيادة ا ة ل ن ا في ك ل خ ي ر و ا للعلوم م و ت راحة ن من ا ا ن ا و م ا أخرنا م أسررنا على كل شيء قدير اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءه نقمتك ومن جميع سخطك ونعوذ بك من الجبل والبخل ومن الهرم والكسل ونعود بك ونعود بك و و ن ع ش ب ك من الهدى شركه ي ع و ن من ع و بك ي ه غ ي ا ربحيه ذات مضمون اجتماعي و م ا ت و ا اللهم على ذلك اللهم لهم فغفر و ر ح م م ه و ع ا ف ه م عنهم وأكرم وعط و ا ل ه م و و ا ص ل ه م ب ا ل م ا ء و ا ل ل ج و ا ل ب ر د و ن ق ف ه م من ا ل ذ ن و و ب ا ل خ ط ا ي ا ك م ا الأبيض موسوعه ن ا ل ج ب النابلسي ح س ت إحسانا و ا ئ ا ت ع ف و ا وغفرانا ر ب ح م ت ك ي ا ا ل ر ا ح م ي ا ل ل ا م ن ا موسوعه النابلسي للعلوم ا قد ع ل م ن ا ل ل ت و ب ة قبل النابلسي م م ا ت و ر ز ق عشة ة للعلوم الاسلاميه غير مخزن و فاضح واجعل خير اللهم لا تفضحنا يوم البعث و ا ل م ش و ر يوم ي غ ا ت ر ن ا في ا ل ك ب و ر ويحصلنا في الصدور اللهم لا تفضحنا يوم ينادى بنا للفصل والحساب يسر سؤالنا وثبتنا عندنا موسوعه النابلسي قدرك ر ل ل ع ي و م الاسلاميه ق ي م ة و ا ل ت ا بيمينك ل ل م من إنا نعود بك في موسوعه النابلسي للعلوم إلا ظل ن ع د بك أن ق ف منقف ا ل م ا ق س ي و م ي و ه لسه موسوعه النابلسي للعلوم ظ ا ه ه ر ن إبله الاسلاميه ع ذ ب نعود بك الله و ي ع و و ن الى نار جهنم دعا هذه المره قلت بها تكذبون افسحر هذا ان انتم لا تبصرون اصلوها واصبروا لولا تصبروا سواء عليكم إ ن م ا ت ج و ن كنتم ما م ت ع ل و ن ن ع و ذ بك ا ل ل ه م أ ن نقف يوم ا ل ق ي ا ا م موقف ة ل م م ج ر ي ن و ل و ترى م الاسلاميه ربنا ن ص م و س و ع ن النابلسي فارجعنا ممكنون نعود للعلوم الاسلاميه و فيه ا ل أ م ص ا ر مهضعين م ق ن ر ؤ و س لا ي ر ت د ت اليهم طردهم وافئدهم ن ع و د بك اللهم أ ن نقف يوم ا ل ق ي ا م ة موقف المفرقين أ ن تقول نفسي يا ح س ر ة على ما ط ر ق ت في جنب الله و إ ن كنت لمن الساقين أ و تقول لو أ ن الله داني لكنت من المستقيم او تقول حين ترى العذاب لو أ ن لي كرهه ف أ ك و ن من المحسنين وارزقنا اللهم موقف المتقين واجعلنا من خ ز ك المسلحين الذين لا قوه عليهم ولا هم يحزنون بيض وجوهنا ويمن كتابنا وتقل م ي ز ا ا ن ن و ي س ر ح س ا ل ن ا ب ر أرحم ح م ك يا ا ل ر ا ح م ي ن إ للعلوم ه هذا ن ا ا ل ر ا ط ه ل م ح ذ و و ل ن ا م ي ه واسالك اللهم ان نكون ممن قبلت صيامه وقيامه ووفقته لطاعتك فاستعد لما امامه وغفرت ثمنه واجرامه اللهم لا تجعلنا ممن كان حظه من صيامه الجوع والعطش ومن قيامه السهر والتعب بعزك وذلنا بغناك وفقرنا بقوتك و ض ع د ن ا ها نحن عبادك الضعفاء المقرون ب إ س ا ء ت ن ا إ ل ى أ ن ف س ن ا ن س أ ل ك م س أ ل ة المسكين ونبتهل إ ل ي ك ب ت ه ا ل الخاضع ا ل د ن ي ل ن س أ ل ك م س أ ل ة من دلت لك رقبته و ر ظ م لك انفه وفاضت لك عيناه اللهم فتقبل منا ما كان فيه من الاعمال اللهم فتقبل منا ما كان فيه من ا ل أ ع م ا ل و أ ع د ه علينا أ ع و ا م ا ع د ي د ة و أ ز م ن ة مديدة ب ا ل ي م ن و ا ل إ ي م ا ن و ا ل س ل ا م ة و ا ل إ ا س ل ا ر ح ي م ي ا ر ح م ن ن ب ا ت ن ا في ا ل د ن ي ا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة حسنه وقنا عذاب النار و أ د خ ل ن ا ا ل ج ن ة مع ا ل أ ب ر ا ر برحمتك يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على محمد عدد ما ذكره الذاكرون ا ل أ ب ر ا ر وصلي اللهم على محمد ما تعاقب ليل ونهار وعلى آ ل ه وصحبه من المهاجرين و ا ل أ و ص ا ر وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا عزيز يا ر ف ا ر